بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد حديث الموصول والتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في كتاب شرح الاصول من علم والاصول للعلامه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وعلى اله الحمد للتعوش بالنسبة لك فاضل من فاضل الذي هو ما على معنى المشمل لاتمامه لا يدل على معنى نفسه. وفضل قوله فاضل المؤول على معنى مفتوح لو كان ضعيفا. وفضل مع راعينا لجدي. نص قومي قد جاءوا ودايع هذا مدح الكليم وهذا من هماتي طالب العلم في معرفة أي مصطلح أن يرجع إلى مادة الكلمة نفسه لأن الكلمه الكلمة تدل على معنى حوله تلتف معاني التي تؤخذ من هذا اللعنى زي ما الشيخ صالح قال الشيخ الصحويه مثلا من مجيع الكلمة فبين أصل المادة ورجعها بيرجع إلى أي معنى كلي ثم التطرع عنه المعاني الخفية وكان هذا ذليلاً من الأدلة على أن كلام الله كلام حقيقي وليس معنى قائم بالنفس لأن أصل مادة يرجع إلى الشدة وإلى القوة وإلى الظهور وبالتالي يتنافى مع أن يكون الكلام كلاماً نفسيا إذن هذا نوع من العلم لابد أن يعرفها طالب العلم لا فيما في المصطلحات المهمة مصطلحات العلوم إذا الإنسان مثلا في الإيمان مثلا يحقق أبطل مدى ترجع إليه وهل الإيمان هو التصديق وذلك التصديق المجرد بالك ولا الإيمان امن غير صدقة فآمن غير صدقة وعلى هذا نستطيع أن نفرق أيضا بين لزوم الإقرار والمتابعة للإيمان وليس هو مجرد التصديق ولو كان الإيمان هو التصديق من كل وجه لصح أن يتعدى بتعبيته وأن لا يتعدى بعدم تعبيته لكن تقول صدقت ولا تقول آمنته، لكن تقول آمنت به، آمنت له، لكن تقول صدقته، فصدق صدق، صدقه، يمكن أن تعدل نقلياً، لكن آمناً، تعدل لحرجها، على معرفتنا. مادة، مادة آمنة وصدقه، يتبين لك تعليق عقدي. فمعرفة مادة الكلمة هذا نوع علم ايضا ينبغي على طلب العلم أن أن يعرفه. أن وهذا كان يعني ما يميز الشيخ الشيخ طالح على الشيخ لما كان يجي عند التفسير فالسوى طبعا فيما أعلم يعني تفسير مطبوعة فكان يركز على هذا قبل التفسير لما يجي يفصل مثلا آية كان يركز على المعنى الكلي للكلمة قبل أن لأن معرفة المعنى الكلي يوسع لك المعاني التي تحويها هذه الكلمة ضميع صعود يشير ضرورا لانه تغير وراقب ضمير أن لا الرامي الحالي اي الراغب الموصوف كما قد حسب المصع اي يظهر يعني ان يعلو الظاهري يعني عالي فاصل هذه الماده ظ راء ترجع الى هذا المعنى الكلي والظهور فيصح من معانيها الغلبة والقهر كل هذا يكون من معنى الظهور نعم قال سبحانه وعلا وإذن الذي أرسل رسوله في المدى الحق الحق المنفرم على السير كله فإذا وإن الله عليكم أن قوله إذنه في يضغر عليكم والضالب أن أعناها يعلق على كل حبان الظبور كلهم يكون في الضيان والردوح ومتار هذا كلمة على الرسول والبيان نعم وقوله والصلاحا فهو ما زل لنفسه على المعنى الراجعين وعاعتماد غيره ما لنحن نفسه لنفسه على غيره غير ما, ما جنس ولا فصل. ولا الجنس لما بنجي نعرف التعريف في عندنا فصل في عندنا جنس يعني ايه جنس يعني فصح جنس يعني ما يحصل به تمايز والفصل يحصل به تمايز فما نقول ما ما يدل ما يدخل تحتاج كل هذه الاشياء الجنس ما جنس طيب دل بنفسه على معنى المراجع دل بنفسه هنا يحصل فصل بين الظاهر والمجمل المجمل ما يدل على معنى بنفسه إنما يدل على معنى من غيره بالاعتماد على غيره اسمه مجمل يتبين لنا الإجمال المعنى المجمل هذا بغيره نعم أما في هو وعه بهذا فما بمعنى لفظ ماء بمعنى ماء على معنى الأمراض مع احتمال مجرد وهذا بالاستلاح أما في فهو حظه من هذا وسيأتينا إن شاء الله وحظه في الهدفة وهو بالاستلاح وهو بالجمهة يعني اللفظ الذي لا يحتمل لدى معنى واحدا هذا من الغالج من الصلاح هذا من الغالج من وقوله ما بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره إذا تزينا في هذا الغالج معليان أحدهما راجح والثاني وفيوح ولثنبي والراجح غالران ما يكون عند الغالج له معنيان، أحدهما راجع. والاخر موزوح هذا نسميه ظاهر يبقى الظاهر مش دلالته على معنى الوحي فقط على معنى ايه عشان نفرق بين الظاهر ولا يجينا الا هو النص فالظاهر بكل معنى ايه بس احدهما راجح والاخر موزوح هذا من نفس الله بخيلات المجمل يدل على معنيين ما خصناش امين ده ولا ده الا بقى بالقرينه الديني من برا انما الظاهرين عندي يدل على معنى من راجح والاخر ايه هو الراجح بقى فالظاهر هو الراجح نعم من علامه عبد الرسول يكون هو متبادئ فاذا كان هو متبادئ فهو طالب الضبط ومن أهل الله فهو أشهد الإسلام كذلك رحمه الله أيوه في تمام وما أشهد خلافه فيقول مثلاً في القرية الضالر سؤال رجل القرية فيه وليس في القرية من إذا فتحاجم إلى أن يقول مجال لأن المسابة مستحفاً في غير المعنى الراجعة فإذا كان المسابة هنا ثابتا من قرر السياق أو بمقتضر القرية العقلية فإنه يكون حقومة في فعلان نعم وهذا يسمونها درابة الإقتضاء سواء كأن المقتضر من السياق أو مقتضى قرية العقلي واسأل القلب مقتضى هذا الله أو السياق يسأل أهل القرية وهذه حد عائلة يخلص الكلام ده فليل سميه مجال؟ ليه سميه مجال؟ ده معنى متبادر إلى إزيف ليه سميه مجال؟ هو حقيقة هتقول إزاي حقيقة هي القرية هتوسأله اللي يسأل أهل القرية يبقى لما جاء في النص يقول ليه سميه مجال؟ هو حقيقة في بابه في أسلوبه في دلالته وهي التي تسمى عندها اللغه بالذلالة الاقتضاء ان الاسلوب نفسه يقتضيها عند جميع الاخرى ليس سميه مجازر سميه حقيقة فيكون هذا حقيقتي في به مثل ما مثلنا لكم حصل حسب بالاس وعايزين نعرف ايه اللي حصل بالضبط فنقول واحد مثلا اطلع على الطريق اسال العربيات اللي جامد بالاس اسالها ايه اللي حصل هل هيروح يوقف السواق وبعدين يتوجه إلى المطور هذا العربية يقول يا مطور ايه لحضر وقف الشيخ قال ايه فأل عربية لا محروف هذا بدلالة الإخضار مش مستهل ولو قلت ايضلك إثبار كثة ايه فأل أنك إثبار لو قلت وقف العربية وقف العربية سعى القمطة وقف العربية سعى كثة وخذ بالك فهذا اسم دلالة الإخضار فلدائم أن تقول ايه ما بل هي حقيقة التبا بها وإن كانت في لفظها مثلا على غير السلوب أو اسلوب آخر من أثناء العرضي المهم أنها بدلالتها هذه تدل على المعنى بدلالة السياق أو بدلالة القرينه العقلية تب واحد ما ممكن أن تكون لكن نقول محمد الاسد لا نملك الا نقول مجاز هتبقى حقيقه ازاي هو محمد اسد عشان حقيقة طب ماشي واسال القريه ممكن ومحمد اسد نقول لك نفس المبلغ في في اسال في هذا زياده فكلنا يعرف ما شاء الله بطل اسد كلنا لا يخالف مفيش واحد ممكن يثبت يا ان يا اخي بطل جريب ذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري قال للمرأتي لما قالت لي ولدي تعالى أروحك. فقال ما أردت ما أن تعطيها إلا أن تعطيها وضيبها الكذب يبقى نفس المسألة برد إيه أسد قول له أنت محمد قوي تقولش أسد لأن أسد دي كذب ونحن شعزين عالي مع أولادنا الكذب نقول أنت لا تفهم اللغة العربية فبجلالك بمقتضى السياق لنا السياق هذا مقتضاه أعطاك حقيقتك كلنا يعرف يعني قول يعني شجاع هو حقيقة في وهي ولأن القول بمجازه حقيقة يرجع إلى مسألة مهمة جدا من استطاع الفصل الله فيها حين نؤمن بأن في مجازه حقيقة وإلا ثلاثة وهي إنه الحقيقة موضع أفصالة في هذا المعنى والمجاز ما تجوز به عن هذا المعنى لغيره فاحنا عايزين نعرف حقائق هذه النصوص ما بتحطش اي معاني العين مثلا لما أقولك لك ابصرتني بعينك. ثم اقول لك هذا عين املأ منها دلوك واما هقول لك هنا عين احمر ولما اقول لك هذا عين كلامنا اين الحقيقه واين المجال هل عندك حقيقه في العلم المبصره ولا حقيقه في عين الماء ولا حقيقه في الجاسوس الذي يسمى عينا فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه عينا من خزاعه ولا الحقيقه هو ذات الشيء ونفس الشيء قول لي ايه الحقيقه في هذا في اصل وضع العرب عشان نبين ايه المكان والمجاز تجوزني عن حقك قول لك احذر المجاز دونه قطع الرقاب لا يمكن تعرف الكلام ده؟ وبالتالي ينهدم أو ينهدم عرش المجاز على رأس من قال به اجماع من اهل السنة في الكتاب والسنة وخلافا بين اهل السنة في اللغة فهو بيجمع في اختبار السنة بين اللغة ما ليس عرف السنة. وإنما دي شبه حطها المبتدعة في هذا عشان يقول لك المراد من الصفة الفلانية كذا والمراد من استواء استذاء والمراد من كذا فحطن وليهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يسميه طاغوت هذا المجاز طاغوت تجول والطاغوت هو ما تجاوز به العبد من معبود أو مسبوع أو مطاع فأولئك تجاوزوا بهذا المجاز الحد المأدون لهم في فهم النصوص الإشرائية فجعل المجازة مصية لهم ولهذا الشيخ شيخ الثاني يقول المجاز لا يعرف إلا في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة القرون المفضلة بكشارة حاجة ما مجاز عندما هذا جاء بعد القرون المفضلة في مبحث جليل جدا ذكره في الفتاوى وفي مبحث طيب مبارك أيضا ذكر الشرقية رحمه تعالى ملحق بأضواء البيان فلو وعلى كل ليس على موضوعه نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الوضوع الوضوع على في الوضوع في الوضوع في الوضوع. نعم يعني اللغة. من التناولات الشرع الروح راس الاعضاء كلها من الوضاءة نعم وكذا فلما النبي يقول الله من وسلم لحم الابن الظاهر ايه هنا على طول في دينك وانقدح فيه الروح الشرعي واللغوي ده اسم الظاهر وإيه احتمل معنى آخر مرجوح اللي هو إيه إنه <تصفيق> إنما إذا وصالوا لأبنى مصدر بايداً في سلطان الشيخ والوضوء له حقيقه إسراحية فإذا تجدنا مدين الشارع وبدأ عليها حظمة إسراحية نعم فإذا فارس وصولوا ويقولوا تكونوا الله وحظمة عرضنا أنتموا أبوكور إسراحية طيب العمل بالفارس العمل العمل لأن هذه الطريقة الصعبة، ويسهل الأمر وأسهل جملة وأقوى التعبدي والانضباط. نعم، زي ما قلنا، الأصل في العمل، العمل بالعموم إلا إذا عرض مخصص. كذلك نقول مثلاً أيضاً العمل بالظاهر إلا إذا ورد قرينة تصرف هذا اللفظ عن الظاهر إلى غيره إذا ورد قري. لكن الأصل نعمل به بالظاهر نعم. انا امر القاضي واجب الى في ذلك سواء في ذلك النصوص العاديه أو او النصوص العاديه الامريكيه يعني سواء في نظام قانوني أو خصوصا احكام يجب في وكل ما اقر الله عن نفسه وعن اليوم يجب ان الخضر عارضته اقر الله مع نفسي وقدمات مجازية القدرية وقدمات ذاتيه المحورية وقدمات مهدية يجب علينا على ولا ان ناخذ بها على الطوارئة ولا يدرون ان أوهدها لما سيأتي إرشاء الله إذا قررنا الله الآخر من الله تعالى وإذن الله الرجل ورقب كذل جناد وإكرام قلنا طالب الثالث ان نعم هذا الظاهر خاص ويبقى وجهه ربك عندك معنى للوجه بقرين تصرفه فوق ولكن القرين عندك في الآية تقول إن الوجه يسفى لرب سبحانه وتعالى دليل ذلك مش هو الرب لأنه يقول في المرض وجه نذات بدليل القوله سبحانه وتعالى ذو الجلال فذو وصف إن كان الوجه بمعنى معنى يبقى ذي وجه ربك ربك ذي وان كان الوصف للوجه فهو فيكون مرفوعا ويبقى وجهه ربك ذو فالموصوف الوجه ولا موصوف الرب فلو كان الوجه معناه ذات كان خلاص بدليل اخر ايه تباركت مربك ذي الجلال والإكرام <تصفيق> هنا ذو الجلال والاكرام هناك ذو الجلال والاكرام هناك الوصف للرب وهنا الوصف للوجه نعم هذا من هذا من الايه والا لو اضفنا الى ذلك بقى القران الاخرى النصوص الاخرى فقد احرقت سبوحات وجهه من انتهى اليه بصره من ايه من خلقه بما لا يمكن ان تكون بمعنى الذات لكن احنا زي ما قولنا قاعدتنا قاعدتنا هم ما بيتنزلوش عن دليل واحد يعني مش تقول ايه تبقى قصير النسب اول ما يريدوا عليك الشبه في دليلته تقول ايه تتسبون من ده هات الدليل الثاني لا معك كده يبقى انت ضعفت انت لا تتنزل عن دليل واحد لان لو كان الحجه في الدليل ده لهم وحجك في البيت الثالث ليس مثل يبقى تعادله المساله انت ما تتنازل عن دليل واحد مثلا لا ده الايه دليل لا انا ليس عليه الواجب معنى ازاي طب ايه يمنع الله سبحانه وتعالى يقول هذا يبقى ذي الجلال لكن ليس سبحانه على وجهه نعم ايذا مو مو نعم دي بس عليه منصوب ايه ذو لا. لا احنا بذو ذو ذو ذو او ذي ذو او ذي فذو او ذي وصل وصفه يذكر مشرف اراء هذا على قوم انا بعتبر الاضافه من أسماء ولا بعتبرها مش منصوبه الاسم نعم بينما صار هم فاضوا و يعني حجه من قال من اول وجهنا بالذات ولكن ان يقتضي اثبات الوجه مماثله للايه المخلوق في الشيخ ده وعبارته القويه يقول ايه فيقال هو مراض وليس بلازم وليس بلازم آه الوجه المراث هو الوجه وليس بلازم يعني ليس بلازم أن يكون الوجه أو إثبات الوجه لله مماثلا لوجه المخلوق بل كما قال عليه يسخين في شيء وهو السميع البسيط لازم در من عندك مش لازم دمنا القرآن لازم در من عندك إنه. طب ما احنا نقول لك كذا وهو بقى اللازم الصحيح يلزم من ذلك تكذيب الرب فيما أفضل يلزم من ذلك تجديل الرب بما أفضل. الرب لا يدري بما يقدر عن نفسه وبين يصبه نفسه هو ده لازم الحق لكن لازم الممثل عندنا ما يرده ليس كمثلي شيء لكن لازم الحق من كلامة إنسان إنه يلزم من هذا ممثل نقول أن الرب سبحانه حاشاه وجل في علاه أن يكون جاهلا بما يخبر عن نفسه مش عارف الرب سبحانه يخبر عن نفسه بايه وتغليب القران وكتمان نبل العلم وتجهيل الصحابه كل المعنى اللي انت بتقوله هو خفي على الرب وعلى الرسول وعلى الصحابه في عصور فاضلة وانت كيف تمشي تعرف الامه ان المراد الوش الذات أو المراد باليدين القدره والعصور التي مضت جاهلت هذا الرب سبحانه ما أخبر عن نفسه واي أو مرة واحد المراد باليدين القدرة وللمراد الوجه بقي القرآن بقينا في عماية من القرآن وفهمه والسنة كذلك وصلت هذه المسألة تبثلة الجهل وتعميه الامه عن المراد وانت اللي جيتوا عجيب نعم إذا أعبر بعض لرؤون الزائد لأن أعبر بالبعض لرؤون الزائد من يلقى الكلام؟ من يلقى الكلام؟ لا يقال في منسبة من الله في السفل الخبرية أبعاض لا نقول أبعاض لا نقول في الوجه بعض ولا في اليدين بعض وعبارة العلمة في الصفادة الذاتية الخبرية أنهم أما بيجوا يقولوا التي مسمىها بالنسبة لنا أبعاظه وأجزاء لا يعني أن تلدي أبعاظه اجزاء ده هو بيقول التي مسمىها بالنسبة لنا أبعاظه اما أما بالنسبة لرب هل نسميه أبعاظه وأجزاءه نقول الله أعلم لا ندري كيفية لأن القول بلد بعض قول بالتكييف نعم طيب وفي المسائل العملية مثل قول النبي الذي شح المسائل العملية على المرضيها وراء مثلا لا تكاه على بولي قال لا تكاه أي إسان هذا خلاف هذا خلاف ظاهري والله هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. لا هذا خلاف خلاف الظاهر هذا خلاف كان على ي نصبه على نفي الوجود، الثاني إذا ما صالحنا في الوجود يبقى تدخله على نفي الحيو ما صالحنا في الحيو يبقى تدخله على نفي الكمال فعندنا ثلاثة حج Europe نفي وجود نفي صحة نفي ايه نفي بكمال بالترتب توجه النافي الأول على نفي الوجود من جدا تدخله على نفي الصح من جدا يبقى يبقى أن يكون النافي في الكمال نعم. فلو قلنا لا في مكان إلا جريد. نفي وجود ينفع لا غرض لأن فيه نكاح يوجد بدون ودي يعني مش نفي وجود فبدخله على نفي الصحة هذا هو الأرض. ينفع ينفع لا نكاحة إلا لو. يعني لا نكاح صحيح إنما إنت دخلت دلوقتي نفي الكمال يقول في إيه القرينة اللي أنت صرفت به عن الصحة إلى الكمال وجود بكر النبي أو عقدة رجل أمام النبي بي... أمرأة من النبي بلا وليه وأجاب هذا نومي إذا يصلح أن يكون قريمة ننقل النفس من الصحة إلى الكمال لكن ما نعم. لأن النسبيل الصعي ينضط على نفس المدور الأولى لأن يضح قومها على نفس المصريحة ونفس المصريحة لمده من المدور الشرعي ان مش إذا تصحى ولا نشاطا وإذا لم تصح لا يكون حتى ولو ولد حقيقه بس زي ما احنا خدنا القارب الشيخ السعدي انه احيانا الناس يتوجه يكون موجودا ولا يقصد بنفسه الوجود بل نفس نفسي الثمره والانتفاع بذلك فيكون سيكون هذا واذا لم يصح لم يوجد إيه؟ شرعاً نعم أما أنه الجمال فلا يؤمنه أن أول أبيه أفضلنا ما إليه حتى حتى على محل المصور أو في الحديث الصحيح ان بالحقيق أنه أرأت مجردونية يأتي بالسعين لأنا عبد الشمه وأمر الله عليه وسلم لبط شدينا وأمر حديث الله عليه وسلم لأنها كانت قولنا هذا بلا ظاهر، وظهر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعض عبيده أنما كان يجح المزاعبين المعين ولغه وضوء وعلى هذا الرد لأن السرقة تختلف عن الجح، سرقة ونبت أخذ على وجه الخفاء من حرق، تأخذ على وجه الخفاء شيئا من فلو جيت ضربته وخدت اللي معاه ليش سرقه ولا سمغص انما السرقه يلزم فيها ان تكون على وجه الخفاء من حرزه بالسرقه انما الغص لا تاخذ بالقوه تاخذ بالقوه هذا هو الغص نعم فلو انت كنت نا سواء كان النصوص قوم المسائل عن العملية المادية أو المسائل عن العملية الحسية فالواحد على ضعفه. وقالوا إن آيات القرآن مختلطة طريقة ثانية أن يُلْقَى النصوص على ضعفها. ولهذا فيهم في الكتاب والسنة على ضعفهما ولا يقرؤون ابدا وليس أنا أُرْسُلُ من اتباع فواحد <تصفيق> في نوتي عن طريق الفصل إجراء على ضايرة. ثم المفوضة برضو نقوله إحنا بدو جريها على الظهير. فما الفرق بين المفوضة وآل السنة؟ كل يقول إحنا بدو على الظهير. إن آل السنة بيفرق عن المفوضة. المفوضة بيجوا على ضايرة معناه من جهتي اللفظ فيقولون بانه لا معنى له والكيف فهم يفوضون كيف والمعنى هذا المفوضه يجرون على ظاهرها ويقصدون بالظاهر انه مش ملهاش معاني إنما اقول بس كده سميع بصير ينزل ينزل وابنه كل هذا لكن لا تذكر معنى فهم يفوضون المعنى كما يفوضون الكيف لكن هذا السنه وفوروه كيف ويقولون بالمعنى طيب واحد يقول طيب لما آل السنة بيقولوا بالمعنى لما آل السنة بيقولوا بالمعنى مجدع على خلاف ذائع يجرونها على ظاهرها لا احنا نعرف السمع نعرف الصفر بمعنية نعرف السمع بمعنيه سمع يرد به إبراط سمع يرد به النصرى سمع يرد به تهجيل فهم عن السمع المراد بظاهرها ويتكلمون في المعنى ويقولون هو الظاهر بأن هذه الأصلاف جاءت لمعاني أصلا فيبقى ظاهرها نزريها على ظاهرها وهي قد جاءت على معاني كما قال النبي صلى الله السلام هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء إذن وهي قد جاءت لمعاني ولهذا جاء في عبارة بعض السلف. نروح على ظاهرها بلا كيف فقولوا بلا كيف اثبات لي ليه معايا لانها جاتلي معايا امال ليه فائده التدبر ليه اتدبروا اياتك لو ما كانش الالفاظ دي لها معاي كان ازاي افتح التدبر اتدبر ايه اتدبر ايه انا هتدبر ايه هتدبر حبر دي الفاظ مجرده يبقى فيش تدبر فيه ما أن عند الله أنزل كتابه ليتضبروا آيات آيات هتضبر إيه يبقى كده منعطر أكثر القرآن علشان دي ألفاظ بتجري على ظاهرها يبقى الفرق بين عبارة أهل السنة أمروها كما جاءت وعبارة المفوضة أمروها كما جاءت المفوضة يفوضون الكيف والمعنى أما أهل السنة فيفوضون الكيف ويتكلمون في المعنى ولا يخالف هذا ربا من كما جاءت على الراهبيه لانها جاءت لمعان اصلا جاءت لمعان كل انسان ينسى النص عن واجبه وقد عثر نفسه فقط صح يمكن ان يشير الى كورسيان والروح الذي اعلم كان المرامه به خلال يعني لما يسألنا ربنا يوم القيامة لماذا أثبتتم وجها ويدين عينين؟ يا ربي لأنك قلت بل يدهم السلطان وقلت لما خلقت بيدي وقلت وقلت وقلت, وقلت نسبك هذا كله هذا ضير السلام ليه لأننا بالظاهر بل لنا الآن لكن لما نقول في قوله لما خلقت بيدي يعني بقدرته مثلا وسألنا ربنا ليأخذك بقدرات الأولوة اللي مقتضى اللغه كذا وكذا لا ما ينفعش لذا مالكش مستند مالكش مستند لذا انت عمدت إلى غير الظاهر بغير مستند إنما إحنا قلنا بالظاهر، وحينما يسألنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا نقول يا رب عملنا بالظاهر عملنا لما قلت نعم وهذا حتى وظاهر ظاهر اللغة حتى لو أنت كدت من اليد مثلا قال والله يا رب لأن أنت خططتنا بلغتنا، واليد تعني القدرة أو تعني النعمة يقول مثلا قبضت بيد من حديث أو مثلا لك يد عدية يعني نعمة علي يبقى خلاص نحن نقول بمختارة اللغة نقول بمختارة اللغة أنت لا تفهم اللغة، قرأت غير مقتضى اللغة، لأن صح وإن ثبت هذا في لغتي، لكن في هذا الموضع تمنع لغة نفسها، أن اللي أنت جريء، المعنى أن تقول الآن على هذا، لأن اللغة لا يمكن تسمي ليش؟ اللي هي بمعنى القدرة أو النية، اللغة لا تسميه، واللغة نفسها لها مواطنها أو الله يقول لما خلقت بيديك لمعرض منا على ادم عليه السلام هذه اللغه تقول هنا بين اليد بمعنى النعمه او القدره ابدا لانه لو كان كذلك لاحتج ابليس على الرب سبحانه وتعالى بقوله يا ربي تامرني ان اثبت اليه لانك خلقته بقدرتك طب ما انا خلقتني به بالقدرات. إذا إذا ما في فضل يا رب يبقى من الظلم يا رب أنا كل سامن عجبك لي بشرت خلقتها من سو وخلقته بيديك فما أنت خلق بيديك يعني بقدرتك أو بالقدرات. لكن اللي ما يكتشفه يفعل به أما الله سبحانه عرف خلقه بقدرتك أما Adam فقد خلقه بيديك على القسم. بيديه ده على آدم تميز بها ايه آدم عليه السلام ولهذا أهل الموقف يقولون لادم ايه كل بقى طبعا الموقف يعديده فضائل الأنبياء فلما عددوا به فضائل آدم قالوا خلق الله له ما قالوش الكلام ده النوح ليه ما قالوش الكلام ده الإبراهيم ليه عن جميع الصلاة والسلام ما قالوش ليه لو ان الرياضة معنى قل يبقى نقولوا انت جاهل باللغة أنت فيل وعلاق اللغة لمواجهة أم نعم طيب آه. وأبرأ طبعاً الزملاء تعرف المؤول الظاهر المغورد. المغورد على إيه على معنى راجح على معنى إيه راجح نعم المؤول نعم. المغور ربطة إلى التوّر فهو المنوع وفتلاحكاً لما قم يرزل على المعنى المشروح فهلت بطوّلها على المعنى المشروح النصف والقار لين الوقت الظّط نعم لأنه لا يحتمل لله معنى تمام. وإما قاره لأنه محنون عن المعنى الغاش نعم قوله إلى التوّر فهو مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيوننا فاحنا بنقول إن المعنى تجري بأعيوننا يعني بمراه منا بكذا بأعيوننا لازم أن نيجي الأول نقول بمرأة منا بأعيوننا اوعى كيف بأعيوننا لو قلت بمرأة منا وبس غلط لأنك أولك مع إنكار السفر لكن احنا بنتكلم معاه في ده طب نو ليه مع ان الظاهر مثلا جرايان العلم جرايانها بعين لا هذا من الظاهر ده مستحيل يكون مراد كفر لو كان هذا هو المراد ليه لان لا يمكن يتصور عقل الصوفي بتجلي عين الله جرايان حقيقي مستحيل الكلام ده مستحيل يبقى احنا اولنا اولنا ليه؟ لانه ده لا يمكن تثبت هذا الظاهر هذا منكر في الشرع مثل انت ما تقول واحد ولا يمكن عليك احد من هذا اما واحد اي انت مدرس فيجيك واحد صاحب يقول لك خلي بنت من ابني وكذا وتوصل له تقول له من عيني ده في عيني. ابن دافع ابن جبت في عيني الظاهر ان ابن دافع عيني حقيقه لكن هل نعمل بظاهرنا ولا نلجا الى التاويل نلجا الى التاويل وهو انه معناها ابن دافع عيني يعني يعني راح عليه يعني كذا او كذا ولا يمكن ان يكون الظاهر هو المراد هنا عشان كده الاهل السنه لما بيؤولوا بيؤولوا التاويل الحق عشان كده احنا بنقول التأويل مش كله مذموم ولما بيجي مثال ما بنقولش من غير تاويل ولا تعطيل ولا تحريف انما بنقول من غير تحريف ولا تعطيل لان نقول من غير تأويل فقد ذممنا التاويل كله لكن خلينا من غير تحريف خصصنا التأويل الذي ليس له قرين وحناك يكون تأولاً بلطيلاً يبقى ويبقى تحريم بأعين يعني مع إثبات الصفه فالله سبحانه وتعالى حينما يضيف العين مني إلى نفسه العين لنفسه فذل هذا على أنه صفه من صفاته اذن مضاقه الى بقعد بأضافة حين أخذناها زمان إذن مضاقه الله سبحانه وتعالى إن كان عينه غير مستقله بنفسها في الخارج فيكون من ذي إضافة الصفظة إيه للموصوف في إضافة الوجه اليدين العينين دي من ذي إضافة العين غير المستقلة لنفسها في الخارج ما فيش عين كذا الوحيد ولا فيها ذل الوحيد ولا فيه, ولا فيه وجه الوحد فيكون هذا من ذي إضافة الصفظة للموصوف نعم إلّي التأويل زي ما قلنا دلالة الإقتضاء الحل يكون يتسلم العبارة دي بس اللي هي مقتضى السياق مقتضى للقريبة العقليه مقتضى مقتضى وهذا زي ما قلنا في الكلام العام لا أبوك يعرف مجال ولا أبوك يعرف مجال ابنك في عناية ديش اشتاك قلبي معاك نفسك معاك ما تسمعاش مجال اوعك سيبني وراي العنف مش ما كل دي حقائق كل دي حقائق بس ما بدلاله الايه الاختضاب مختضاب في سياق كده كلنا نفهم مختضاب في سياق كده والقارينه العقليه كده كلنا نفهم ماشي في يقول مثلا قلبي معاك يا ابني يروح ربنا ينجحك وبعدين تقول له ابوك انا حلت وحش ليه لان انت كذبت انت خليتني ما ثاني بس انت قلت يا ابني معاك وما مش عشان كده أنا سأقف هؤلاء في انتبه جنون دي اسمها دي لا افحمه يعني احفاظه العبارة دي اللي هي دي لا في مقتضى الوضع شبه هو ده السياق ده حقيقة في هذا البال ده حقيقة في ايه في هذا البال ده مقتضى السياق والقيمة عقلية بقول كده فتجري بأعيننا زي انت فعلا ليه احنا ما نفهماش الزهم دي وانحنا قلنا تمام انه التكلف هو الاوضع في الظلام لما حبوا بقى يجروا القواعد زي بالضبط هما عينوا الثلاثة داعين لنا زي ايه زي بالضبط اما تقول ابنك في عناية فقاعدوا بقى يا عم الشيخ ابن منطعش ابنك في عناية دي كاسد يبقى بابنك عشان دي نقول لازم نفهم كلام اللي بهذا المقصدر وكلام الشرع بهذا المقصدر فتقول مثلا تجرب يا يبقى أنت تتهمنا بالسياقها يعني بمرأة منها بس احنا إحنا ندعمها إثبات المستفسر بنقيع بارج في اللغة قاعدة الدين ضاق أصلح وأبيه صدق ما فيش داعي لكي تقول مثلا آ هنا الحاد بغير الله أصلح وأبيه لعلها حصل في التحريف أو التصحيح أي والله ما فيش داعي لان العرب اصلا تطلق هذا ولا, ولا تريد حقيقة اليمن. زي ما أسلحها وابي زي ما فكرتك امك زي ما عمر الله كل دي حاجة بجسيم كيف بجسيم ما عمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط نفس المسألة هي كده معناه هي كده مقتضاف لم تعمل خير، ما رايت منك خيرا قط نفس المسألة انت لم تحضر الدروس قط وانت حضرت لها درسين ثلاثة يا راجل أنا شفت منك خير أبداً نفس المسألة وخبارك فإذاً هذه نفائل تفن كده بالسيارة مفيش جعل يتتكلف لو جادنا تتكلف لو جادنا تتكلف زي بالصلاة من واحد وقف أفت وانت بتقول ابنك أفت قال لك كذاب علم ابن الصدق هتقول لي هتقول ليه المجنون دي ايه التتكلف بتاعت ده تنطع هو أنا هي تتكلف نفس المسألة ليه نتنطع ونخص لهذا نفس قصاص النبوه كانوا كده لم يعمل خيرا قط وناصح عشرش لم يعمل خيرا قط وكان زي الناس هي هي نفسها ان يعمل خيرا قط لم يضع العطر عن عقي طول النبي صلى الله عليه وسلم خاشاه الذكر لان هو بيضع العطر والحيان وبيضع العطر وريح الماء يبقى ما الكلام ده يبقى نفهم ايه دي مساله مهمه خلي بالكم مساله مش سهله مساله مستهل. احنا النهارده ليه ما بنكلمش نفسنا نقول نبرر ان ناجي فكرتك امك النبي كان سباب ولا كان لعان كل اللي اتكلموا لسكاتك امك ويل امك لما قال لأبي بصير أبي بصير نصرنا فالنبي يدعي على امه وهو القائد صلى الله عليه وسلم إنه من أكبر أن يلعن الرجل أبا الرجل أن يلعن الرجل والدي خاله وكذلك قال أصبه رجل أبا الرجل فأصبه أبا وأصبه أبا يبقى النبي وقع فيه افهم افهم إفهم الله يديك افهم المراد بالنصوص هتتكليفش افهم المراد في عبارات عربية دي مقتضى سياق عربي عشان كده ده اللي قالوا ابن عبد قال هذا من الجنس الشاح في لغة العرب واللي ده اللي قال ابو خزيمه رحمه الله تعالى قال هذا من جنس كلام العرب يبقى لازم نفهم المراد بهذا ولو احنا فهمنا المراد هذا مش هيبقى عندنا ايه تكلف في فهم النصوص وتقف عند حرفيه الايه العبارة وإلا نقول الحلف بالله سنة ويجوز الحلف بغير الله أما كونه سنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليما فليح بالله أو ليصمت صرفنا الأمر من الوجوب إلى السنيه لليل قوي صلى الله عليه وسلم أفلحه على هذه القائدة يجوز الرجل ان يتعبت بالسبب على الآخر مع وجود الحقد والغيظ والطنخين له أما لو خرج السبب من غير وجود شقل وغيظ وكذا فجائز دليل شقل وكذا قول النبي صلى سمسي باعمل مصر في سوق وأما دليل الجواز عدم شقل وكذا قوله صلى الله عليه وسلم تكرسك أم ومشي على كده بقى في النصوص خبط فيها دوما تعاوش لا احنا نقول لازم نفهم سياق العربي لنفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي ما فينا حديث النبي وإن زن وانترق وحديث النبي ليس لا يزن زر شهازي وهو مؤمن وزي ما تفهم مثلا لا يقبل الله صلاة حائظه لفدر العصراء وتفهم مثلا لا يقبل الله صلاة الأربعين يوما في من ذهب إلى عراف المسائل هنا نكي القبول حاجة هنا نكي القبول حاجة لكل مقتضيات لابد أن تفهم ولابد أن, أن تعرف وده اسم الرسوخ ده الرسوخ ده الرسوخ الرسوخ اللي هو يعرفك لانه الشعيعة باللسان عربي ولاجب تكون عايز باللسان العربي وانت بتنظر في النصوص تنظر في النصوص عشان تنظل النصوص المنزل اللي صح طيب واشتنسك كلمة وتروح تطير بيها وتفرح بيها ما هو ده اللي عمل الخوارج وده العلم المرجاء وده اللي عمل القدرية وده العلم الجبرية كل واحد خاب اللغة على ضايرة وطار به فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت ارميت ولكن الله رمى انت ما ترميش ولا تمسس ده انت وارحنا. أنت يقتل بك ويغمد بك خدنا انت ما قتلتش ده ربنا لإذن. أنت انت ما رميتش ربنا اللي النبي هو اللي رمى الله عليه وسلم. كده خد الجبري انك انت مجبور على فعلك وإنك ما فيش زي حركة المرتعش انفرمت انت جيت هنا الدرس كده زي الواحد اللي بيعمل كده زي الريح اللي ما بتحرك الشجر بس اوعى تقول اقرا ولا مشاء ابدا ابدا مالكش حاجه وال جماعه قالوا بنظريه الكث بده يهتجننا ان شاء الله في موضعها زي اللي بيقول لك انه انسا بس مجرد صوره والله يفعل ما يريد عند وجودك هذا الصوره ربنا لقيت القاتل بس وجد القتل عند تصيبك رصاص مش انت اللي أتلت برصاص لكنه قتل عند خروج الرصاص اتفال مع العلم الجذير مش اللي قتل برصاص لكنه قتل عند خروج الرصاص مش الماء اللي بيزر على الأرض أنبتك رصاص ده الزرع اللي نبت عند نجول المال. يعني كل ده ليه؟ لأنه لو ده التكريف الشرعي ما كانش هيكلف الا ابن أحمد وابن تيميه والجهابي ده دول يعني ما تكريفة لبنزل مع في نظر لان ما حاجة يجبنا الكلام ده إلا دول يبقى احنا كلنا ما ينفعش نتكلم لكن كلنا معروف انت لقيت يلت عشان كده تعال يا آتر تعال يا آخر. وانت لاتقطع بها وإلى ليه يقطع قبسك والله قتل عند وجود الرصاص ظلم إن احنا نقطع يجب. ظلم إن احنا نقطع والقتل لم يحصل منه إنما وجد القتل عند وجود الرصاص ودنا نظريك الكسبة عند الأشارة إن بقلوها السلام كلام الى الشعب المواطنين وهناك اتفاق بين الشعب الدوري والشعب الى حزبي وقرروا ما على عام اقول اول ما على ان لا ان يكون دم والثاني المعنى المذكور المقصود لا يعنى الا على معنى واحد يبقى الفرق بين النص والظاهر ايه ها النص مع الراجح الظاهر على الراجح من المعنيين والمؤول على الراجح ولهذا قبل الظاهر مع المؤول يبقى عندنا معنيين دلوقتي راجع ومرجوح الراجع بنسميه الظاهر والمرجوح بنسميه نعم لا يدل على معنى لأنه لا يدل على معنى لا يدل على معنى يدل على يحتمل هذا وهذا نعم ولهذا قصد قرر هذه المحفراتات <تصفيق> وقوله ما قول مصرومة المعنى المحفورة هذا القراء الملحظين لا في مدلول التأويل في كتاب والسنة لأن مدلول التأويل في كتاب والسنة لا يعرف معنى المعنى الأول التبديل المعنى الثالث فإن كان حرام فمآنه كان القانون وكان هو اتفاق بين الملموني ودرك وهنا لا تسوء ان غير الى هذا الكلام المهم نعم يعني طبعاً الشيخ خيسور نفسه في هذه تعود معنى المال تعود معنى هذا لكن احنا سبق ان ذكرناكم هذا ولا بس هنعيدوا بطريقة مختصرة حتى تفهموا الأمر يعني الشيخ يقول ان تاويل الورقي اشار <تصفح> على معنى باختصار تأويل بمعنى التفسير فقل تأويل الآية عن تفسير الآية تفسير تفسر. وتأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه شيء. حقيقة ليقول إليه إن كان خبرا يبقى تأويل وقوعه إذا وقع الخبر يبقى ده تأويل الخبر هذا تأويل رؤيا من قبل هنا التاويل وقع واذا كان أمر فتأويله انتصر الأم أو ما يه طرفه ومن ومنه النبي قول النبي قول العشرة لنا لما نزل قول الله تبارك وتعالى جاءنا صلى الله عليه وسلم ورأت من رسول الله فكان يقول في صلاطه سبحانك الله الحمد لله ما تقول ما, ما كان أكثر يعني ما يقول في صلاطه الله صلّى الله عليه وسلم سبحانك الله الحمد لله وكذا يتأول القرآن اللي هو يمتثل أمر القرآن في قول لي إذا جاءنا الصلاة فات ورأيت أنك في دي مئة فسبح بحمد ربك واستغفر سبح بحمد ربك واستغفر أكثر بقى في الصلاة من إيه؟ سبحان الله ومحمد ربك واستغفر يبقى ده يتأول القرآن فإيه التأويل وإما نيات على معنى التفسير تأويل الآية دياتي عن تفسيرها ورياد شوف تفسير الطبري تاويله قوله لا يكذب تاويل قوله لا يكذب تاويل يعني تفسير لا نبئنا بتاويل يعني تفسير الرجلان والفتيان رايا قالنا هذا تاويل رؤيايا من قبل ان وقوع الرؤية. فوقوع يبقى عندنا تأويل بمعنى دفتير وتأويل بمعنى حقيقة ما يقول ليش شيء إن كان خبرا فتأويله وقوعه ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم الهدى ورحمة القوم ليؤمنون هل ينظرون هل ينتظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله وقوعه بعد يقول الذين نسوء من قبل قد جاءت وصل ربنا للحق لنا من شفاعات يشفعلنا أو نرد يبقى ده تاويله وقوه وتاويل الامر والنهي الامتثال الامر بالفعل والنهي بالايه بالطاعه عشان كده السبب اختلفوا في الوقت على قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تاويله الا الله فمنهم من وقف وما يعلم تاويله الا الله ومنهم من وصل والراسخون في العلم من وقف القصبه بالتاويل هنا ايه حقيقه ما يؤول إليه شيء وما يعلم تاويل ما جاء في القران على الحقيقه من جنه ونار وحساب وجزاء وكذا ما يعلم تاويله الا الله لو كان هذا المعنى اللي انت تعتقده اوعى توصل لان الراسخون ما يعرفوش ولو كان التاويل بمعنى التفسير وما يعلم تاويله الا الله والراسخون ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله والمشعود يقول والذي نشر يا دي ما في كتاب الله إلا وأنا أعلم أي ما نزل وفينا ولو أعلم وحدا على من الكتاب الله ما المطال الأرض كبتوا إليه فيش عمدين حاجة إثناء آية وحدة أنا علاها علمت استفهار فيش آية وحدة علاها علمت استفهار حتى الحروف المقطعة السرفك تكلموا فيه حتى الحروف ا لام مين تكلم السرفيين ما عندناش ايه اسمها لا يعلم تاويلها الا الله بمعنى التفسير ابدا لكن برضه دخل المبتدعه وقال لك انه في القران ما لا يعلم تفسيره الا الله ومنها نصوص يبقى فوض المعنى ليه لا يعلم تاويله الا الله نقول هذا يتعارض جليا مع قول الله كتب انزلنا اليك المباركه اياته ما ربنا كلفنا بالمستحيل مستحيل إذ كيف نتدبر ما لا يعلم تاويله الا هو يبقى اذا عندنا تفسير في الرسول يعلمون انما التاويل اللي على حقيقه ما له لشيء هذا ما الذي يختص نظيم معاني القرآن من من حقائق القران زي الجنه حقائق العذاب حقائق معي هذه لا يعلم تاويلها الا الله سبحانه وتعالى هذا التاويل الذي بمعنى حقيقه ما يقول لشيء ان كان خبرا فتاويله ايه وقر وان كان امرا او ناهيا فتاويله ايه انذاره طيب يقول وتقول قسمان الصحيح المقبول وفسد المردود باطه ده بالإيه؟ بالإحنا قلناه الصحيح المقبول اللي قامت عليه قريمة والفاسد المردود الذي لم تقم عليه قريمة إن الله يبرك ما تذبح أذبحوا بقرة فصرتها الركضة بعائشة منين جبتوا الكلام بذلك؟ دباط المردود ضلال والحراث إيه علاقة البقرة بعائشة؟ وإنه ملا بإمام مبين من اللي لكم الكلام هذا تقول الظنظر ما فيش قرينة أبدا تقول على ثبت تبت يد أبي جاهد يبا عمر أبي تبت يد أبي لهد يد دول وعمر يد أبي لهد <تب> ولياده بالله بالجبث والطابوت ابو بكر وعمر هذا تاويل باطل مربوط فاسد بلاه انحراف زي التاويل المقبول ده قال به السلف واما المردود فما قال به السلف ابدا زي استوى بمعنى الايه استولاء لقالوا احد من السلف صحيح. الشيخ طبعا اطول تاويل السلف لانه لها علاقه ايه عقديه جاله نقف عند النفس إن شاء الله ناقص عند إن الحاجات يا اخوان يعني مهيمة جيدا بارك الله فيكم وضرورية للإنسان إفهمة حتى يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في النسوس الشرعية ولا يكون يعني محب للمذهب بالثلاث من غير المعروفة وهي هذا المنهج هو زي ما قلنا المراجع طبعا يكتب الثلاث لأن المراجع كثير يعني لأن المراجع لكن لكنها كلها ماشي على الصنظة واحدة الصنظة المجاز سبك أنواع وأربعة فهي الصنظة واحدة لكن مراجع المجاز اللي هي على كلام الثلاث تجدها تتساوى بحث كبير جدا مئات صفحات في مواضيع وهتجد كلام من قيم وفيه بحث طيب بالاشرقيق رحمة الله تعالى ونشرح باضواء البيان